الآن كيف تستقيم هذه في العقول هذا سالم الطويل وهذه كتابات سالم الطويل وهذه مقالات سالم وهذا الموقع يعني معلن مصرح به ماذا تريدون أكثر من هذا قال سالم الطويل يمدح الحزبيين وسالم الطويل يخذل الاخوان السلفيين في الكويت والمشايخ السلفيين في الكويت وكنه نقله شيء وتكلم احنا ما نعرفه وانا ما اعرفه الشخص حقيقة لكننا نقول الذين يصدقون هذا الحال حال اللي يصدق ها الدجال انتم يلي صدقتم ذاك فيما قاله في سالم الطويل ما تعرفون سالم وبعضهم سألتك من كم سنة تعرف سالم الطويل قال خمسة عشر سنة سبحانه قبل هذه المقالة فيه هذا لو جاءهم الدجال كلهم مراهش نعم لأن الدجال عنده خوارق بس مول ما عنده خوارق لكن كيف قال ثم صدقوه ونسوا وتناسو الناس هكذا راح حتى المستوى العقلي راح ينزل وهذا بلغناه الآن الناس اليوم حتى العقول ما فيه شيء ما في عقول لذلك المستوى العقلي سينزل ينزل ينزل حتى يجي وقت الدجال وإذا الناس آه ما عندها عقول لذلك يسجدون له ويتبعونه ويتابعونه في كل ما يقول